غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. آمين فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا.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 ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شفيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قولا الحق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 أشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الضالون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا ومن عليها إنا نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله الله أكبر سمع الله لمن حمله Well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 صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبت نتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يكتف فاتبعني أهلك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان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 كَا وَجُرْنِي بِنِيَّ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ربي إِنَّهُ كَانَ بِي وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أكون بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فلما اعتذنهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له, وهبنا له إسحاق ويعقوب وكنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب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 صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله الله, أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله